بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مدح رسوله محمد من أعظم القرب ومن أنفع الوسائل المأثورة في تفريج الكرب والصلاه والسلام على صاحب الشفاعه العظمى ذي الجاه الرفيع والمقام الأسمى وعلى آله واصحابه الذين تشرفوا بخدمته واستمسكوا بالعروه الوثقى من محبته وبعد فلما كانت فرقه المدائح والاناشيد الدينية بإشراف القارئ المنشد الشيخ بلال الحموي ابي حذيفه قد أخذت على عاتقها العمل على نشر كل ما هو حق وخير فقد سعت إلى إحياء مجالس مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر فضائله وتعاليمه مع تطوير أساليب الإنشاد من موشحات وقصائد تماشيا مع العصر وترغيبا للمسلمين بالاستماع إليه وسعيا لمرضات الله سبحانه وتعالى وإليكم الآن هذا الإصدار بعنوان مكحول العين في مدح جد الحسنين صلى الله عليه وسلم مركز البيان الله